إن الله سميع بصير الذين يظهرون منكم من ما هن أمهاتهم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 من قبل ان يتمس ذلكم توعدون به والله بما يعتمدون خبير فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطُعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحاولون ولنسالنهم كبتوا, كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا ايات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يَبْعَثُهُمُ الله جَمِيعًا فينبئهم بما عملوا أَحْصَاهُ الله ونسوه والله على كل شيء شهيد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 وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذلك وَلَا وَلَا أَدْنَى من ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثم يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَلَمْ تَرَ إلَى الَّذِينَ نُهُو عَنِ النَّجْوَانِ ثُمَّ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 ويقولون فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يعذبنا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمْ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إِنَّمَا من مِنَ من الشيطان الَّذِينَ آمَنُوا الذين امنوا وليس بضارهم وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا اذ اقيتموا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 فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات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 ويحلفون على الكذب وهم يعلمون اعد الله لهم عذابا شديدا انهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا عينان خجنة فصدوا فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن ان تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك أَصْحَابُ النار هم فيه خالدون يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ فَيَحْلِفُونَ لَهُ كما يَحْلِفُونَ لَكُمْ ويحسبون ويحسبون أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إن هو هم الكاذبون استحود عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان لنا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين كان في الاذان كتب الله لنا بنا انا ورسلي ان الله قوي عزيز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 من حد الله ورسوله ولو, ولو كانوا أبناءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم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 ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله